بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن قم الليلة إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا أو زد عليه ورث للقرآن ترتيلا إن سنلق عليك قولا ثقيلا إِنَّ نَشْأَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَكْوَامُ قِيلًا إِنَّ كَفَّ نَهَارٍ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَمِّي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِي النِّعْمَةِ وَمَهَّلَهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَمْكَنَ لَوْجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْضُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّ أرسلنا إليكم رتولا شاهدا عليكم كما أرسلنا, كما أرسلنا إلى فرعون رتولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعلوا إلا نشيبا السماء هم فطر به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 والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيثر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون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 وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ